فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ ونعمه فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ولا تحاضون على طعام المسكين وتاكلون التراث اكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا اذا دكت الارض دكا دكا والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وأنا له الذكرى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 فعد في عبادي، فعد في عبادي، فعد في عبادي، فعد في عبادي وادخلي جنتي، الله أكبر، الله.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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين <تصفيق> والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى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 ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقرب واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث